الَّفْلاَ مْرَ كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صراط العزيز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 وَإِمْ قالَالَمُ سَالِقَومِذكُرُ نِعمَةََ اللهَِّ عَلَيكُمْ إِذ آجَكُمْ إِذْ أَجَكُم مِنْ آالِ فِ الرَعونَ يَسُمونَكُمْ يَسُمُونَكُمْ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 عذاب لشديد وقال موسى ان تَكْفُرُوا انتم ومن في الارض جميعا وقال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله بان الله لغني حميد انم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح قوم لوط وعاد وثمود والذين من بعدهم والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله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 يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَى أَجَلٍ قالوا قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يعبد فَتُونَ بِسُطَانٍِ مُبين قَالَتْ لَم رُسُلُهُم إن إحنُ إَِّا بَشَرم مِثلُكُمْ إِحْنُ إَِّا فَشَرم مِثْلُكُمْ وَلكِم وَلكِ اللهَّ يَمُُّ عَ مََ شَاءُ مِن, يشاء من عباده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 وَلَ مَا أَذَيتُمُونَا وَعَلَى اللهَّ فَلَْتَوَككَّلمُتَوَكِلون وَقَالَ الذيينَكَفَرُولِ رُسُلم لَ نُخْرِرجََّكُمْ لَ نُخْرِرجََّكُمْ مِن أَْرضِنَا أَوْلَ تَعودُ النَّ فيِي مَِّتِنَ فأَوح إِلَم الظالمين ولنسكننكم الارض من بعدهم لا لك لمن خاف مقام و خاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائي جهنم ويسقى مما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 َّانُم كَرَ مادِ شتَددت بّحُ فيِي يَوم مِ عاصِف بِيَومِن عاصف الل يَقَدرونَ مَِّ كَسَبُ على شيء ذَلِكَ وَالضلَابُبَعَ ألَ تَرَ أن اللهَّه خَلَق السَّمواتِ وَالأَرضَ بِحقَق اي شيء يذهب بكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزول لله جميعا فقال الضعفاء فقال الضعفاء اولئك الذين استكبروا ان كنا لكم تبع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 إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا, ولوموا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِنُصْرِخِكُمْ مَا أَلَ بمُصِْخِكُمْ وَمَا أَتُم بمُصْرِخَ إي كَفَرتُ بِمَا أَشَْكْتُمُون مَا أَنَ بمُصْرِخِكُمْ وَمَانتُم بمُصْرِخِي إي كَفَرُتُ بِمَا شَْكْتُمُون مِنْ قَ إ الظَّالِمِينَ لَم عَذاابُأَلِيم.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 فَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ نَجَتْ الأرض مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قرار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 لْتَمَتَّعُوا قل قُلْتَمَتَّرُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ قُلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ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 وَاللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ, وأنزل من السماء مَاءً فأخرج به, فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل الا ظالوم كفار واذا قال ابراهيم رب اجعل هذا البلد امنا وجنبني وبني وجنبني وبني ان نعبد الاصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس پمنانی فعنی ومنسانی فعی غفور رہیم رب نی اسکل دری اتین غری نبی کل محرمی ربنا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 وإنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي واب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ رَبَّنَا وَأَفْرِ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا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 سَيَوْمَ يَأْتِي مُعَذَابٌ فَيَقُولُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ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 أَبَ رَبَّنَا لَكُمُ الْأَمْثَالُ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَتَزُولُ مِنْهُ الْجِبَالُ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله وبرزوا لله وبرزوا لله, وبرزوا لله الواحد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 الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا وليعلموا انما هو اله واحد وليذكروا للالبا